بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرا تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين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 وقالوا يا أيها الذين زل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تاتينا بالملائكه لو ما بالملائكة إن كنت من الصادقين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 ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزقون كذلك نسلكوا في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه عرجون لقالوا إنما سكرة بصارنا بل نحن قوم مسحورون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 وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرياحَ لَوَاقِحًا فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنْفَسْقَيْنَا كُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْلُ نُحِي وَنُمِيتُ وَنَحْلُ الْوَارِثُونَ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 المسنون والجَنَّ خلقناه من قبل من نار السَّمُوم، وإذ قال ربك للملائكة إن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 إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين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 قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قَالَ فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوين نوم أجمعين ولا أغوين نوم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين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 وَإِنَّ جَنَّةَ مَلَّمُوعِ دُمُ وَجْمَعِينَ لَا سَبَعَةُ أَذْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزُومُ مَقْصُوبٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّةٍ ادخلوا بسلام آمنين إن المتقين في جنات وعيون ادخلوا بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب لليم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ لِلظَّالِمِينَ وَنَبِّئْهُمْ عن ضيف إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّ مِنكُمْ وَجِلُونَ قالوا لا توجلنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن السني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين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 إلا آل الوطن إن لم نجدهم أجمعين إلَّا مَرَأَتَهُ قَدْرَنَا إِنَّا لَمِنَ فَلَمَّا جَاءَ الْوَطْنِ آل الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ كَرُونَ قَالُوا بَلْجِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِي يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَاسْرِبْ أَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ الْلَّيْلِ وَاتَّبِعْ دَبَائِرَهُمْ وَأَنْتَ بِعَدْبَارِهِمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْكَ لَأَمْرَ أَن لَّا نَدَابِرَ أُولَئِكَ مَقْطُوعُونَ مُصْبِحِينَ بناتي يستبشرون قال إن هؤلاء ضيف فلا تضطحون واتقوا الله ولا تخذون قالوا أ ولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين أعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عليهم سافلا وانطرنا عليهم فجعلنا عليهم سافلا وانطرنا عليهم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 وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ لَيْكَتِ الْغَالِمِينَ فَأَنْتَ قَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجَرِ الْمُرْسَلِينَ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 وقلني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسأل النوم أجمعين فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ أما كانوا يعملون فاصدع بما تمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إله ما أخر فسوف يعلمون فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى ياتيك اليقين